ان الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا هُمْ لَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ ونادوا يا مالك ليقطع علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكننا اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فان أنا مُذِرِمٌ أم يحسبون أننا لا نسمع ثرهم ونجواهم بلا وغسلنا لديهم يكتبون قل إن كان لِلرَّحْمَانِ ولدٌ فأنا أولُ العابدين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 في الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماء وال earth وما بينهما وعده وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من له الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا الله فانا يكفون وقيل له يا ربي ان مَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ